ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري تحتها إذا الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الشرق بيشيء أو طهير بيتي وطهير بيتي عن الطاع. بيان شهدوا ما نافعناه بيان وأن We are وَإِنَّهُ نَادِ إِبْرَاهِيمَ فَنَادَىٰ فَجَعَلَهُ اللَّهُ كَأَنَّهُ كَانَ البيت ألا وطغير بيتي للطار لفضيله <تصفيق> الدكتور I need you. ¿Cómo? Let him. We <laughs> ذلك سخرناها لكم لَعَلَّكُمْ تشكرون منكم كذلك سخرنا وبشر المحسنين إن الله يدافع الذين أخرجوا ولينصرن الله من ينصره إنما لا أرضي أقام الصلاة، أقام الصلاة وآتوا الزكاة بالمعروف ونهوا عن المنكر،